بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام عليكم يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار هنا احنا وقفين على الحديث ده طيب ده باب بيان إطلاق اسم الكفر على ممترك الصلاة طبعا النووي مذهبه على مذهب الجمهور فبيقول إطلاق إيه؟ اسم الكفر يعني كأنه بيشير كده إنه مش المقصود عين الكفر يعني قال حدثني زهيرو ابن حرب حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار شوف زهير عن وكيع عن الأعمش قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعثمان بن أبي شيبة كلهما عن جرير قال. قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيانة قال سمعت جابرا يقول رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن ترك الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر حدخنا أبو غسان المسمعي حدخنا الضحاك ابن مخلد عن ابن جريجن قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرة بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هنا بالضم ليه وهناك بالفتح عشان هناك في إنا طيب هنا بقى مقصود مسلم رحمه الله بذكر هذين الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفر إما حقيقة وإما تسمية فأما كفر إبليس فبسبب السجود فمأخوذ من قول الله تعالى وإذ قلنا الملائكة سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين قال الجمهور معناه وكان في علم الله تعالى من الكافرين ونزلك بنوقف قبلها وبنوقف قبل أبا واستكبر ليه؟ فسجدوا إلا إبليس ده نهاية الحكاية وبعدين أبا واستكبر مستأنف استقناف إيه استقناف بياني الواقع ايه الاستقناف البياني يا أسامة نشوف كده نسيت ولا ايه في جواب سؤال مقدر لو السؤال موجود ما يبقاش استقناف سؤال مقدر لانه اللي هيسأل السائل ليه ما لم يسجد يعني ايه الغبي ده ما يسجدش ليه مش يسجد عند ربنا وما يسجدش ربنا اجاب قال ابا انه يحضر الدرس بقى له كم مره وادي لعنه الايه الزواج فيه لعنه الاباء والتكبر وكفر ابليس كان كفر ايه اباء وتكبر اما كفر بقى ايه ايه ايه ايه ايه دلع الشيطان يعني <تصفيق> كفر نعمة وكفر جحود للدرس والحاجات كويسة طيب عليش نظري كده ببص كده فجئت بان في واحد ما جاش بقاله زماني علشان الحاجة الوحشة اللي عملها فلازم احييه والتحية بتاعتي انتوا عارفينها يعني ليه طريقة في التحية مجراش انت ما شفتش حاجة عشان انت يعني عارف من بلد معينة وفافة شوية فمش محييك قوي انما لو انت حد تاني ما كنتش سيبتك <تصفيق> مش كده يطقمس بقى ويعمل لنا حركات فانا على خفيف كده خالد راح امريكا انت روحت فين؟ ألمانيا لسه هتروح تاني ما لتكت تغايب ليه ما فيبقى هنا الإجابة إيه يا شيخ هشام إجابة السؤال المقدر أبى واستكبر وارجع أفتاني خدت بالك إما أرنا وقفنا فين إلا إبليس أقف يبقى هنا على الحكاية يعني هم ومن معهم سجدوا إلا إبليس وكان معهم لا منهم على الراجع ما كانش من ملايكة مش ملاكي عن النمى ولكنه كان معاهم وكان مأمور معاهم ايه السبب ابا واستكبر وبعدين نبدأ وكان من الكافرين ده مستقنف استقناف ايه بقى ده حمادة استقناف ايه بياني ولا نحوي هل يقع يعني في جواب سؤال مقدر وقال له منفاصل عما قبله معلومة زيادة ربنا يقول هلنا وكان من الكافرين وكان في علم الله من الكافرين وفي قدر الله يبقى هنا وقال بعضهم وصار من الكافرين يعني كان بمعنى ايه صار اه تستعمل كده اه نقول ايه مثلا قلت للطالب مثلا تعالى بدري مثلا او للموظف تعالى بدري فتأخر وكان من المخصوم منهم مخصوم منهم اللي هي اجرة اليوم لأنه يبقى يعني وصار يعني صار بفعله لان كمان كان لو قلنا ان هي على اصلها وكان في الزمن المستقبل بالنسبة للحكاية والزمن الماضي بالنسبة للقور الزمن المستقبل بالنسبة لللي حصل ان انا قلت قبل كده وعملت وسويت وبعدين فعل. انما بالنسبة انا بتكلم دلوقتي يبقى ماضي ولا مش ماضي ما حصل قبل ما انا اتكلم يبقى ماضي يبقى واكاة ووجد يعني فأصبح أو فصار كذا ممكن يعني ممكن تيجي بمعنى التمان وممكن تيجي بمعنى النقصان بس بمعنى صار آيوه صار حينئذ ايه صار حينئذ من الكافرين قوله تعالى وحال بينهم الموج فكان من المغرقين يعني فصار من من المغرقين يعني فوجد حاله من المغرقين وأما تارك الصلاة فإن كان منكرا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه أظن طبعا إيه ما فيش من كده في مسألة الإيه في مسألة الضابط للمعلوم بالضرورة يعني متى يكفر وانه لو كان لسه مبقاش معلوم بالضرورة يعني بعض الناس يقولك ده معلوم بالضرورة منكره وكافر لا منكره ممكن يبقاش كافر اذا كان ايه اذا كان لسه جايج دي ما يعرفش هو معلوم بالضرورة لغيرك صحيح المكان ده الناس عارفة انما يبقى هنا وبعد المسألة العذر بالجهل واضحة خالص هي زي ما بيقول الشيخ محمد يبقى هنا ولم يخلط مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه وإن كان ينذركم به ومن بلغ نعم ومس عليها بقى هنا زي اللي في الأرياف اللي بيروح المقابر بقى الحجات بيادعون الأموات فجدان أو ما يوضعون لم يمكن أن يخضر المسلمين حتى يعرف أنه شركة وكفرة أكبر يبقى يعذره نفس التاسع نعم عن لهم يسمعون ويستجيبون يعني ما يعرفش هو ما يعرفش وإن كان دعاهم بالوسيلة بتو... يعني يتوسل بهم إلى الله ولا بما في أيديهم على اعتقاده يبقى هنا مهوش كفر وبيدعى طبعا بسهوش كفر إنما لو يعتقد أنه هم ليهم شرك مع الله في الإعطاء طبعا ده بيبقى كفر على كل حال لازم من إقامة الحجة وتبين عدم الجاهل إنما لو اعتقد أنه شريك لله في ملكه فده خلاص يعني هو وإن كان تركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس وقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي رحمه الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه حدا الزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف يعني الزاني المحصن بيقتل ولكن بالراجع هنا يقتل بالايه؟ بالسيف ودي اعتبر ده من الحدود وللأسف تلاقي كتب المحدثة بتاعت الجنايات مايجي يذكر الحدود مايجيبش السيرة دي <تصفيق> مايجيبش من الايه؟ ممن يقتل حدا تارك الصلاة سألت يجيبها في باب الصلاة اه يعني لو هيجيبها بقى خلاص بيجيبها لازم يجيبها هنا ويجيبها هنا وذهب جماعته من السلف الى انه يكفر وهو مروي عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وهو احدى الروايتين عن احمد بن حنبل رحمه الله يعني الامام احمد عنه رويتين هادي من مميزات الايه وبه قال عبد الله بن مبارك واسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض اصحاب الشافعي رضوان الله رضوان الله عليه الله لما خص الشافعي دون هؤلاء الائمه الكبار علشان هو شفعي ومنة الشفعي عليه اكتر من منة غيره يعني هنا ده لما يخص المتكلم لا المتكلم عنه يعني احيانا الناس بالنسبالي من جهة الفضل علي متسويين انما واحد منهم ليه خصوصية في في شأن من الشؤون ليه فضل فعشان كده أخصه بتحية زيادة وممكن يكون هو مساوي لغيره أو أقل منهم منما بالنسبة لنا يعني ليه فضل علي كبير فأخصه بتحية برده كويس وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه وجماعته من أهل الكوفة والمزني صاحب والمزني صاحب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يصلي يبقى هنا أبو حنيفة والمزني المزني من كبار أصحاب الشافعي المستقلين عن مذهبه في الفتوى وإن كانوا غير مستقلين في الأصول الممتسبين إليه ودول مين ومين ومين أبو ثور والمزني وابن خزيمة وابن المنذر دول كبار جدا اللي هم لا يوفقون الشفعية تقريبا في حاجة يعني في الأصول ماشيين عليه وشفعية وكل حاجة إنما من جهة الفتوى مستقلين يعني لا يعتمدوا نصوص الإمام ولا فتاوى الإمام ما يجعلوهاش مرجع ليهم في كثير ولا قليل لا بيجتهدوا اجتهد من الاول وفقه وفقه خلفه خلفه ماشي الحال في بعض المسائل فيها ثلاث اربع اقوال لجميع العلماء تعجب ان تلاقي كل المختلفين شفعية يعني كل صحاب الاقوال شفعية نعم مين فيهم القول الاول هو يكفر لا في عدد الصلوات بعضهم قال ولو ترك صلاه واحده لا تحتمل الجمع وبعضهم قال اه ثلاث صلوات وعلوم ال خمسة يعني حاجات زي كده اه اقول الاخير ده تع... طب هو جده ادفل وصله وفادل مساعدة. يفضل محبوس ويضربه فيه لحد ما يصل يعني يتخ... خليه مرجوعه في السجن. اه كده. قال لا يكفر وهو لو كفر يبقى ارتدي بحكم الردة إنما مده ما كفرش يبقى المسألة مسألة عقوبات طيب هل يقتل؟ قاله لا مش من الحدود إنه يقتل إما الإيه؟ قاله يعذر لإنه ما فيش حد لترك الصلاة والحدود دي ما نجبهش من دماغ نحلة من الحاجات طوال حظايتش معهد النمس واصل لا ما... ما عرفش إنها وردت يعني بل يعذر ويحبس حتى يصلي إما يفضل محبوس واحتج من قال بكفره بالظهر الحديث الثاني المذكور وبالقياس على كلمة التوحيد شفت القياس هنا بقى أول مرة يقيسه إيه في العقيدة <تصفيق> شفت القياس في العقيدة إن الحكم كفري حكم الكفر حكم عقدي مش فقهي حكم هنا عقدي إنه كافر أو مش كافر ده حكم عقدي وفيه قياسه القياس على كلمة التوحيد التارك للصلاة كالتارك لكلمة التوحيد لأن مقام الصلاة مرتفع جدا بحيث يقارب كلمة التوحيد فليترك كلمة التوحيد ك يعني اللي مش عايز يشهد الشهادتين ده مش مسلم فبرضه اللي ما ايه تارك للصلاه فده قياس واستدلال ظاهر الحديث اللي هو ايه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ان بين الرجل وبين كده يعني والحديث الثالث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه نعم ما بيقول لك استدل قالوا ان دا ظاهر الحديث يعني قالوا هذا ظاهر الحديث ولكن الجمهور خلفوهم في ان دا ظاهر الحديث اولا قالوا ليس بظاهر سلمنا ومدانا يجب يتدرقوا كده الاول ما يسلموش سلمنا ان ظاهر الحديث ولكن ظاهر الحديث يجب العمل به مطلقاً يجب العمل به الا إذا كان هناك ادله اخرى تدل على ان المراد غير الظاهر ده مش ظاهر ها ازاي لك انا ايوه ما هدول بقى سيدنا ابو حنيفه وسيدنا الموزني واهل الكوفه بعض اهل الكوفه قالوا كده قالوا ما فيش نص صريح في الايه آه. ولكن اللي قالوا آه قالوا انه لا لا لا هو مش هيقتل رداتا الاولانين قالوا ده يقتل كفر التانين اللي قالوا حدا قالوا هل ترك الصلاة اشد؟ وقال للقتل والزنة ترك الصلاة أشد فيبقى دا فيه القتل من باب أولى ولذلك قال هنا ايه لو تاخد بالك كاف. الكاف دي يعني قياس على طول غالبا مش على طول الكاف كاف التشبيه هنا في الفقه ما بتبقاش كاف التشبيه بتبقى كاف القياس ما يقول كذا يعني قياساً عالية بس بيقول يستعملوا الكاف علشان اختلفوا العلماء على أربع أوجه في التعبير عن المقيسات اللي بعضهم قال قياسه وبعضهم قال في معنى المنصوص وبعضهم قال بالتنبيه نعم مش يعني بوضع في طرق الصرق مش يعني الأولى مش لا معها يعني مش محتاج هي الشريعة نصت على ضرب الابوين في نص تضرب الابوين انت لا يعني ده مش محتاجة. تنص على ايه يعني نبهت بالاقل على الاكبر لان في حاجات يعني متتقلش في حد يترك الصلاة برضا اه الموضوع انها يعنى على عنها حاجه ترك الصلاه مفيش حاجه بتنهى عن ترك الصلاه انهار ابيض لما النص على الحد النص على الحد على كل حال اذا كان ترك الصلاه قد يكون كفرا وهو اعظم من كل المعاصي واعظم مما فيه الحد فضلا عما فيه التعذير ما يكونش فيه من العقوبات التعزيريه يكون فيه من الزنا مين قال انه اعظم الزنا الزنا اعظم انا رايي ان الزنا اعظم من اللواط الادام جورمان لانه فيه اختلاط النسل وفيه ترك الزواج اللي هو يتات منه الذريه اللي تعبد الله واللي منه تكوين الاسره اللي هي وحده نواه المجتمع يعني فيه فساد هو طبعا يشترك في فساد كبير ولكن قد يكون وبعدين اللوات هم قاسوه برضه وفيه فيه نص فيه نص فيه نصوص في اللو انت بتقول ان ما فيهوش حد يعني لم يرد فيه لا ورد فيه قتل الفاعل والمفعول او حاجه زي كده انما فيه الحقيقه اختلفوا فيه برضه يجلد ولا يقتل وكده يعني فالسعوديه بتاخد بالجلد في في الكل بتجريده مية جلدة أظن كده مية في الكل أي أيا كده آه. في حد يقول حاجة فيبقى هم إما أنه بيقتل كفراً وإما أنه بيقتل تعزيراً والتعزير ممكن يصل إلى القتل إذا كان ده فيه دفع لمفاسد عظيمة أشد من المفاسد اللي يقتل الناس من أجله اتظهر حديث انه هو ده الكفر والشركي الاكبر ليه بقى ده مش اتظهر يعني قبل نحصل هاوصل ها لدي ان شاء الله يبقى هنا وبالقياس على كلمة التوحيد ولكن يعني طريقة الاصليين والفقهاء والمناطق ان يذكروا دليل المخالف ثم يجيبوا عن ادلة الاخرين فأنا هذكر دليل المخالف الأول وبعدين أجيب عن أدلة الإيه؟ لأن طبعا وجود الدليل لك يبقى حاجة من اثنين يا الجامع بن الأدلة يا إمة الترجيح بن الأدلة فلما تجاوب على أدلة الآخرين يبقى مزيد فضل يعني. يبقى, يبقى كأنه دفع لأدلة الم... واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث اللي هي ايه بقى سائب الزاني و... النفس, النفس بالنفس وسائب الزاني اه سيب الزاني الاول باقي والنفس بالنفس والترك لدينه المفارق للجماعه طب دول ما فهمش ايه تارك الصلاه وليس فيه الصلاة يبقى دول احتاجه بكده انه هو لا يكفر لان ما فيش دليل على كفر برد الأدلة دي ولأدلة كثيرة تدل على ان ترك الصلاة ليس بكافر اللي هي اشتركه مع الجمهور في الاستدلال على كونه ومش كافر وبعدين قالوا مع لهوش كمان القتل لان ما وردش فيه القتل يبقى زي ما بيقول محمد فوزي إذا كان ما وردش يبقى زي ما إحنا واحتج الجمهور على أنه لا يكفر الجمهور قاله حكتين قاله لا يكفر وقاله إيه يقتل يبقى محتاجين يستدلوا على الاثنين يبقى أنه لا يكفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ولا يلقى الله تعالى لا يلقى الله تعالى عبد بهما يعني بهما اللهم شهادتين غير شاك فيحجب عن الجنة يعني ما يحجبش حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك وطبعا احتاجه بحديث ايه اللي هو يعتبر بقى نص في المساله من ايه لم يعملوا خيرا قط ولم يعملوا كمان ايوه اللي ما يحافظش على الصلوات ويصلي إن شاء عذابه وإن شاء غفر له ولو كافر قد شاء أنه يعذبه وخلاص ومش يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به طيب حرم الله على النار لا يعني ده أدلة كتيرة انت لو جمعت أدلة الجمهور ما لاش حصل ده كتيرة جدا جدا, جداً. من تميال باين للكفر لا أنا مش, مش كده يعني بصراحة مش عاجبني طريقة الاستدلال دهية المسكورة هنا ده لما هو طبعا ما هو الاختلاف اختلاف النظر في الأدلة هو اللي ايه ادى الى الاختلاف في الحق يعني طبعا يعني الحنابلة ومن وفقهم قالوا بالكفر ليه ما اقتنعوش برضو يعني الكلام لو هو قناعة كاملة ما كانش حد خالف ها طبعا يعني فيه احتمال برضو فيه احتمال يعني احتمال بأن دعمه موليه خصوص احتمال بأن هذا من جنس المذكور يعني ترك الصلاة من جنس يعني فيه احتمالات ولكن طبعا هنا بيجمع الظواهر وكلما تكاثرت الظواهر على يعني مش القطعيات ظواهر على إثبات معنى هو المعمول به واحتجوا على قتله بقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من دماؤهم واموالهم وتاولوا قوله صلى الله عليه وسلم ايوه شفت بقى هنا الايه هيبدا يجاوب بقى على ادله الايه المكفرين ااا وتاولوا آه فين قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر تركوا الصلاة على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه محمول على المستحيل يعني الترك هنا الترك من الإيمان مش الترك من العمل يعني لا يقول بهذا أو على أنه قد يقول به إلى الكفر شفت هنا بقى ليه انا بقول مش ظاهر ليه لان كلمه بينه دي كلمه بينه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ترك الصلاه او ان وفيها ترك كلمه بين هذا وهذا ترك الصلاه ديت الحقيقه مش ظاهرها كده مش ظاهرها انه يبقى كافر اول ما يترك الصلاة انما ان حاله في النهاية يقول الى الكفر هل بقى فورا ولا بعد شوية دي انا رأي يعني ان دي ما فياش ظاهر مش ظاهر انه فورا يعني يعني مش من ترك الصلاة فقد كفر انما بينه وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فإن تركها يبقى يقول إلى الكفر ما فيش بقى ما يبين أنه بمجرد الترك ولا بعد شوي من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هلاء الصلاة المكتوبات حيث ينادى بهن واضح من معنى بقى إيه الحديث ده إنه إيه لو ترك يبقى يقول إلى إيه إلى الكفر وللعله هو شرح قال إن نبيكم شرع لكم سنن الهدى ولئن تركتم وإن هن من سنن الهدى ولئن تركتم سنة نبيكم لكفرتم محدش قال إنه بمجرد الترك برد فهنا دي أنا مش شايفها إيه يعني ظاهرة ولا قطعية إنما لو قال فمن تركها فقد كفر مش في روايه كده دي اللي ايه دي اللي ظاهرها بقى لفين تكمله الحديث هنا لا مش هنا اي مش هنا انا مش تكمله الحديث لا حديث تاني يا شيخ مصطفى قلت هتقعد الروايه ثانيه بقى ما انا بقول لك بالنسبه دي انا مش شايف ان ظاهرها ان يكفر بمجرد التارك لان التعبير بينه وبين كذا كذا حتى تلاقيها مستعملة كتير في الاشياء اللي يقول بها الامر الى غيره مش كده فنقول مثلا ايه بين الرجل والزنا النظر الى النساء يعني ده يؤدي الى اه اه يعني مش, مش ظاهر واحنا تاولنا علشان لا انا بتكلم من جهه اللغه انا انا رايي إن ده ما هوش ظاهر مش ظاهر انه يبقى كافر على طول انما يقول إلى الكفر هل الايلوله إلى الكفر هنا يعني فورا مش ظاهر, مش ظاهر. لا ممكن بعد شويه ممكن إيه؟ مش فقد كفر يعني اللي يتركها يكفر الشرك والكفر وبين الشرك والكفر ما ليه جمع انما دي يعني قد تقوي قوله لانه يقول امره الى الشرك والكفر لأن لو مقصود الحكم تكفي واحدة منه إنما لو مقصود الحقيقة أو إذا اجتمع فترق أو إذا افترق اجتمع الكفر الجحود والشرك مفهوم التشرك التشريك فيما في يختص بالله عز وجل من الألوهية أو الربوبية و... فهنا جمعوهم إنه يقول أمره لأنه يضل والضلال ممكن يصل به إلى الجحود أو يصل به إلى الإيه وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر تركه الصلاة مع أنه يستعقب ترك الصلاة وقوبة الكافر دي يعني الحقيقة مستبعدة شوي أو أنه محمول على المستحل وده يمشي الحال لأن الترك هنا يجي في ترك العمل وترك الاعتقاد برد يعني الترك الاعتقادي مستعمل برد أو على أنه قد يقول إلى الكفر يقول به إلى الكفر أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم لا ترجعوا بعضي بعدي كفارا يضربوا بعضكم رقابة بعض يعني هيبقى يقول إلى حاله إلى الكفر وإلى بهذا الفعل ما يناسبش مسلم بيصليش مسلمين بيتقتلوا كده يعني وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فمعناه آية السجدة وقوله يا ويله هو من آداب الكلام هو أنه إذا عرض في, عرض في الحكايات عن الغير ما فيه سوء واقتضت الحكاية وجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه فيجي واحد ايه قال انا كافر يا سيدي بيعاند كده في الكلام فاما تيجي تحكي الحكاية تقول ايه وقال انه كافر والرجل مش قال انه لا ما قالش كلمة انه قال كلمة ايه انا بس انت بتعبر عنه فتقول الشيطان قال يا ويله انما الكلمة اللي قالها الشيطان ايه ويلهو ولا ويلتي ويلتي و... ويجوز انك تقول لنفس الكلمة اللي هو قالها ولذلك الرواية هنا ايه مرة قال كده ومرة قال كده رواية كده ورواية كده يا ويلهو يا ويلتي يا ويلهو يعني الشيطان قال يا ويلتي كده فهمنا الحكاية دي هتلاقيها كتير بقى في الايه في, في الفقه في الفقه. لو قال كذا فينسب الضمير للقائل مش للمتكلم مع ان المتكلم حين تكلم نسب الضمير لنفس تعمل ضمير المتكلم مش ضمير الغائب يعني ما يجي مثلا في الطلاق فقال لمرأته هي طالق ساعات يقولوا كذا مش أنت طالق لحسن تيجي على مراته ولا حال <تصفيق> تيجي فيها وصل <تصفيق> جدون جد وازلون جد أو قال إنه كذا إنه فاسق إنه كافر إنه زاني بدل ما يستعمل كلمة أنا كذا يعني تبقى شكلها صورة وكانوا يتنزهون عن الحقيقة والصورة يعني حقيقة السوق وصورة السوق برضو يمكن واحد يسمع يكون نايم والحاجة يجي يسمع واحد يقول انا كذا يروح يقول بتكلم مرة عن واحد من المشايخ ساكن في منطقة فبيقول ايه الناس في المنطقة دي ناس وطي بتعمل كذا وكذا فانا بحكي لواحد القصه دي ان الشيخ بيقول على المنطقه اللي هو ساكن فيها الناس فهو ما سمعش كلمه ان ايه الشيخ نفسه هو اللي بيقول على المنطقه ففكرنا انا بقى ايه في المنطقه يعني معناها بشتم الايه الشيخ بينما الشيخ هو اللي بيقول مش انا ده هو بيقول على المنطقه بيقولني ناس واطية وتبقى متطلعة للمراكز والمشارفة فهي بقى هنا وراح نقل الكلام ده وزعها للدنيا من بعضية ده فلان اسامة بيقول ان المنطقة دي ناس واطية يعني معناها بقى يعني ان انت يعني سيادتك واطي يعني حضرت جلالتك واطي من ضمن الوطيم خد يا ولا يا ابو عين بجحة ليه للأدب خد الهدية بتاعتك قلت يوم الخميس اللي صلى العيشة انا رحت متأخر قلت بقى الناس انا جاي بعد السفر وهم اجون بدري وصلوا العيشة هنا وانا اللي اتأخرت يعني فازا قلت ايه اراضيهم فقلت خلاص اللي صلى العيشة يكتب اسمه ويكتب الهدية اللي هو عوزها عشان انا روحت عليهم متأخر وهم يعني مراعيني قوي. خد بقى وانشي بدأ مكمل تهزيق مجراش حاليا فايه كل واحد يكتب إيه؟ معظمهم قالوا ادعي لنا بكذا وكل واحد يقول ادعي لي بكذا هديته ان انا ادعي له بحاجة معينة يعني وفي ناس قالت اي, اي كتاب عن الصحابة واحد قال كتاب عن السلف في ناس حددوا ك... يعني كتاب صغير يعني اخلاق السلف بتاع احمد فريد كتايب كتاب فالوقت بقى يقول لي انا ما صليتش العيشة هنا وعاوز صحيح مسلم <تصفيق> <تصفيق> يعني, يعني قال لان عملت الحاجة الكويسة وعاوز برضو مشهدية مثلا عادية خلطان عشان خاطر ابوك زي الوعب <تصفيق> ما انت قولت دي اول حشية بس النسخة دي كت عندي فعلا كان ما هديهالنا عاببنا الشيخ مصطفى فقلت انت يعني ما تغلاش عليك بيستاهل ولا ميستاهلش الحد يمطق حد يهو اللي عندكو زوق يستاهل مش كده اه طبعا يستاهل الرجل يعني يستاهل اكتر من كده كمان مم. ها؟ اتصل العفش كده ليه؟ تصليت هنا العشاء طيب اللي صلى العشاء يكتب اسمه وبما انه خد الثواب فرائي انه يعني شكرا لله يتصدق ب جنيه ولا حاجه صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صوره اضافه السوء لنفسه مفهوم الكلام كلمة تصاونا يعني يصوم نفسه يعني وقوله في الرواية الأخرى يا ويلي يجوز فيه فتح اللام وكسرها يا ويلى ويا ويلي وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم الشرك والكفر بالواب وفي مخرج أبي عوانة الإسفراييني وأبي نعيم الأصبهاني أو الكفر بين الشرك أو الكفر بأو ولكل واحد منهما وجه ومعنى بينه وبين الشرك ترك الصلاة أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركه لم يبقى بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه ثم دخل في الشرك يعني ثم إن الشركة والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد شوف يطلقان بمعنى واحد إذا فترق وقد يفرق بينهما فيخصوا الشرك بعبادات الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ويبقاش مشرك إلا إذا اعترف بالله ككفار قريش طب لو هو بيعبد كذا إله ولا يعترف بالله يبقى مشرك لا مجموع البواطن لا قيمة له وكلها حاجات ملاش قيمة هي كلها ايه على بعضها كده لا شيء فيبقى يشرك بين, بين الله وبين الاشيء اللي هي الالهة التانية اللي ملاش قيمة يعني اما لو جحد ولهية ربنا ده بقى الكفر مع ككفار قريش فيكون الكفر أعم من الشرك والله أعلم يبقى يجتمل على الشرك وغيره هو في الأصل الكفر غير الشرك ده جحود وإمكار وده إيه إقرار مع التشريك إنما يطلقان على معنى واحد فنقول هذا كافر أو هذا مشرك نتكلم على اللي بيقول ما ناخدش بالسنة قال إيه وقائله لا يلزمه إلا ركعة واحدة أو إلا ركعة واحدة عند طلع الشمس ركعة عند غروبها وقائله كافر مشرك حلال الدم والمائل فما اكتفاش بكافر وقال كمان ايه مشرك وزوده ايه زوده اكرامية من عنده حلال الدم والمال يعني عشان يعني ينكل بيه ازا كان بينكل بابو حنيفة عشان ينكل بالكافر المشرك واللي بينكر السنة ينكل بالعلماء وقد احتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وإياهم رحمه الله وإياهم له هنا بقى إيه هيا أبو حنيفة وإيه وأصحابه كمان بقوله أمر ابن أدم بالسجود على أن سجود التلاوة واجب أمر بالسجود فخلى سجود التلاوة إيه واجب ومذهب مالك والشفعي والكبيرين أنه سنة إيه الكبيرين دول الكثيرين. والكثيرين آه ماشي الكبيرين بقى مش معقول وأجابوا عن هذا بأجوبة أحدها أن تسميت هذا أمرا إنه هو من كلام إبليس فلا حجة فيه <تصفيق> ابليس اللي قال أمره فإن قالوا حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها قلنا قد حكا غيرها من أقوال الكفار ولم يبطلها حال الحكاية وهي باطلة الوجه الثاني أن المراد أمر ندب لا إيجاب يدل عليه إيه أرأيت إن أنا فعلت هذا أو حديث إيه أفعله هذا ولا أزد عليه أو حاجة زي كده فقال أفلحه وأبيه إن صدق إنه هيصلي الصلوات الخمس بس ويصوم مضان بس فدل الحديث دام عمدة في عدم وجوب أي صلاة غير الصلوات الخمس لا سنن ولا, ولا وتر ولا عيد ولا أي حاجة كل مستحب نعم ذالي أصرح منه حديث خمس صلوات ده أصرح في عدم وجوب خمس صلوات إيه؟ خمس صلوات أنك الله الله عليكم اليوم شبن أتى مش فاكر يعني نصر لا يعني ده مما كتب عليكم خمس صلوات لهم صفة مخصوصة وحكم مخصوص زي حديث إن لله تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة يعني من ضمن اسمائه على كل حال ماشي يعني ماشي الحياة الحياة حمارة من جهة أخر يا زي نادر مثلا زي لما علش ده هو يعني في الأصل إنما لو أوجب على نفسه دي مسألة تانية بقى إنما في الأصل مش واجب عليه وطبعا كل عام في الشريعه مخصوص كل عام في النصوص مخصوص الا النادر يعني اللي باقي على العموم ويعني الله على كل شيء قدير دي ايه لا, مخص... لا عام أرد به الخصوص لأنه المحال غير مقدور عليه ولكن قد يجاب بأن لا تعلق للقدرة بالمحال فعليه فعلى كل ممكن قدير يبقى هنا عام لأن لا يدخل في الكلام المحال اما بكل شيء عليم فدي بقى اللي صعب انك تلعب في هي اللعبه اه مسا اسئله التلاوه احنا ليه الحديث امر بالسجود يعني سجود التلاوه فقال لك ده واجب الوجه الثاني الثالث المراد المشاركه في السجود لا في الوجوب والله اعلم مشاركة في السجود المسجد مع الساجدين يعني وهو لم يسجد مع الساجدين واما ما يتعلق باسانده ففيه ابو غسان وتقدم انه يصرف ولا يصرف ممكن وممكن واسمه مالك ابن عبد الواحد وفيه ابو سفيان ابن محسن كده عن جابر وقد تقدم ان اسمه طلحة نافع وفيه ابو الزبير ومحمد ابن مسلم ابن تدرس وتقدم ايضا والله اعلم